قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخواتك فيكدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 111. قبل إبراهيم وإسحاق 112. إن ربك عليم حكيم فِي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا 117. وأقوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين 118. أقتلوا يوسف أو يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب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 يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لا أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاترون